يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما انا وان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد ايها المسلمون فلما كان هذا الاسلام دين عدل وقسط فانه للمراه الحق في اختيار الزوج الصالح الذي يكون رفيقا لها في حياتها الزوجية من ذلك انه يشرع النظر إلى من جاء يخطبها ويشرع لها كذلك المحادثه بينهما دون خلوه دون خلوه فيما لا بد منه من امور الزواج لان الخاطب لا يزال اجنبيا عنها ولا يعد زوجا لها أخرج الشيطان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأه الا مع ذي محرم لا يخلون رجل بامرأه الا مع ذي محرم وطرف امرئ فيل لي الله تعالى لسند صحيح عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأه إلا كان ثالثه الشيطان لا يخلو أن رجل لامرأة إلا كان ثالثه الشيطان فلا يجوز للرجل أن يخلو بمقتومة قبل العقد الشرعي ومن باب أولى أن يخرج معها يركع ويلعب ويفعل ويفعل لأنه لا يزال أجنبيا عنها ولا تزال هي أجنبية عنه فأعتبروا يا أولي الأنصار ولما فتح هذا الباب دخلت منه جمع عظيمة ذهب ضحيتها كثير من شباب المسلمين والمسلمات بل إنه علم أن اكثر حالات الطلاق إنما تكون في من كانت له علاقة غير شرعية مع مخطوبته قال عز وجل وما أصابكم من وصيبة فبما كسبت أيديكم ويحفو عن كثير إن الخطبة مقدمه تسبق عقد الزواج وكثيرا ما يعقب الخطبه تقديم بعض الهدايا والجبال تقويه للصلات وتاكيدا للعلاقه الجديدة ولكن يشاء الله عز وجل أن يعدل احد الزوجين اما الخاطب او المخطوبه قبل اكمال العقد الشرعي ففي هذه الحاله لا يجوز للخاطب ان يرجع هذه الهدايا التي قدمها بل تصبح هذه الهدايا ملكا للمخطوبه لأنها دخلت في ملكها وجاز لها التصرف فيها كما رجح هذا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العائد في هبته كالكلب يروث ثم كالكذب يحيط ثم يعود في هبته العائد في هبته كالكذب يقيء ثم يعود في هبته رواه البخاري ومسلم ايها المسلمون اذا اذا اتفق الخاطب مع المخطوبه في أمور الزواج وشروط حياتهما عن طريق الاولياء قطعه فانه ينبغي ان تطمن حقوقهما وذلك لعقد الزواج هذا العقد الذي عظمه الله عز وجل في كتابه وسماه ميثاقا غليظا قال سبحانه وتعالى في سوره النساء وكيف تاخذونه وقد اقضى بعضهم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا واظن منكم ميثاقا غليظا وعقد الزواج له اركان وشروط أما اركان الزواج فهما الايجاب والقبول يعني الرضا بين الزوجين يعني الرضا بين الزوجين وتوافقهما تحت ظل الكتاب والسنه فلا ينبغي ان يكره الرجل ابنته على الزواج مع زوج لم تتفق معه في الحدود الشرعيه من اجل عرض قليل من حطام الدنيا من بار او جاه أو سلطان قد يلتمسه من هذا الخاطب فالزواج ليس تجاره وانما هو عباده من اعظم العبادات فهل من مدكر ايها المسلمون ان الله تبارك وتعالى لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير بهم قال سبحانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فان الله عز وجل علم من المراه خفتها وتغليب عاطفتها فوكل عليها الولي الشرعي من اقرب الاقربين اليها من جهه كالأب كالاب والابن والعم والجد وغيرهم اخرج الامام احمد وابو داود من حديث عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم امرأة تزوجت من غير بذن وليها فزواجها باطل باطل باطل فإذا دخل بها أي فإذا دخل الزوج وجامعها فالمهر لها تستحق المهر كاملا بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإذا نازع الأولياء وتصاصروا إذا لم يكن للمرأة وليس أقرب فالسلطان الشرعي أي القاضي الشرعي هو الذي يتولى تزويجها هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح صريح في هذا الباب يقضي ويحكم بأنهم غالي امرأة تزوجت دون أن يأذن لها وليها الأقرب فإن زواجها باطل غير صحيح ومنه يعلم يعلم فقدال ما نسمع من بعض ادعياء الفساد والالحاد من انه يجوز للمراه أن يزوجها أي انسان حتى لو لم يكن من قرابتها فهذا والله فيه مدعاة الى الفسوق والعصيان وفيه افتراء وتصور على شريعه الرحمن قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظن ضلالا مبينا وقال عز وجل قل أتعلمون الله بي والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم وقال عز وجل قل انتم أعلم عن الله فالمرأة في ديننا الحديث الكامل لا تزوج نفسها بنفسها ولا يزوينها الا وليها أما التي تزوج نفسها بنفسها هي الزالية الفاجره اخرج الامام البيهقي عن ابي هريره رضي الله عنه موقوفا قال كنا نعد الذي تنكح نفسها هي الزالية كان الصحابه معروف سينهم أن الذي تزوج نفسها بنفسها هي الزالية وكذلك أيها المسلمون لا يجوز للمرأة أن تكون وليه على امراه من أخرى حتى لو كانت فينكا لها نصباب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها ولكن أيها المسلمون لا يفهم من كلام العلماء أن الاب يجبر ابنته على الزواج بإنسان لا ترضاه أبدا هذا لا يكونه عالم أبدا بل يجب عليه أن يستاذنها ويستشيرها عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر اي لا يعقد عليها حتى يطلب الولي الامر منها ويشاورها ولا تنكح الفكر التي لم يسبق لها الزواج حتى تستاذن قالوا يا رسول الله وكيف ابنها قال ان تصمت متفق عليه فالاب يستشير ابنته ويعلم عليها امر الزواج ثم لنا الخيار في اختيار الزوج الصالح تحت ظل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وقلبه فزوجوه اقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ايها المسلمون ان الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون فالله عز وجل لم يظلم المرأة حقها ولم يدخسها حقها <تصفيق> فلها أن تختار الزوج الصالح المسلم التقي النقي من شروط الزوج الصالح أن يكون مسلما أن يكون هذا الرجل مسلما فلا يصح الزوال بكافر ولا مشرك، ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال عن زوجه ولا تنفذوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد القليل خير من مشرك ولو أعجبكم اولئك يدعون الى النار أولئك, اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمنقره باذنه وقال عز وجل ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال عز وجل فان عليت مسلمات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون له من شروط الزوج الصالح انهم المسلمون ان يكون معروفا بالاخلاق الحسنه الحميده والمحافظه على الصلوات وعلى مجالس العلم الشرعي جاء رجل الى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال ممن تزوج ابنتي فقال الحسن زوجها رجلا تقيا ان احببها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها لن يظلمها فاذا خطب الرجل المراه الصالحه وقبلت المراه الصالحه به بعد استشاره وليها حصل الخير الكثير والا فالشر المستطير ايها المسلمون إنه لمن الممكن ان نجد في اوساط المسلمين من يكون سببا في تثبيط وتعطيل الزواج وتأخير فتاره تحسد المراه باكمال دراستها او العمل في الاماكن التي تعرفون وتاره تحتج بصغر السن وربما قد تجاوزت العشرين او اكثر وتاره يحتجون بان الخاطب ليس من اهل بدتنا وليس من اهل قريتنا وتاره يقولون ان هذا الخاطب ليس من اشراف بل هو من فقرائهم وقبعائهم وهذا والله كله من الحجج الباطلة التي تشجع الفساد في البلاد والعباد فوالله ما انتشر الفنا والفساد الا لما حكمنا اهواءنا وعقولنا واتبعنا ما يمليه عليه اعداؤنا في الداخل والخارج فكم من خاطب دخل الميت من بابه، ولكنه يسمع من اهل المخطوبه شروطا ما اجذن الله فيها سلطان فإذا الذي ينحرف عن جاده الصواب ويتبع سبيل الشيطان وصلت معنا من بعض شباب مسلمين من بعض شباب المسلمين من يقول ما دام أن أبواب الحلال مقطوعة فإن أبواب الحرام لا مقطوعة ولا ممنوعه فإن أبواب الحرام لا مقطوعة ولا منوعة هذا والله ما اخبر به الصادق المسوق صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي لا ينطق عن الهوى اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلون تكن فتنه في الارض وفساد كبير أين نحن في القول الزائف الكبير وتعاونوا على البر والتقوى اليس الزواج من البر والتقوى ايها المسلمون إن هذه الشروط التي نسمعها من الزينة للاخرى ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كل شرط ليس في كتاب الله فهو غاضب وإن كان مئة شرط أيها المسلمون إن المعتبر في مليار زوج كونه ذا خلق ولين قوي اما الاعتبارات الاخرى فليست من ذهننا بل هي من عمل الشيطان قال عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس ولد ادم وآدم من تراب وقال سبحانه وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا فهذه الايه الكريمه تشعرنا ان ألب البشر خلقوا من ماء المدين فلا تضي بينهم ولا تفاخر بينهم ولا ترفع بينهم في أمر الزواج إلا بالتقوى وحسن الخلق والدين فاعتبروا يا أولي الأصدار وإن عدم فعدم فعل, فعل قومه يشترطون مهورا كثيرة ثقيلة على كاهل الخطاب حتى إن كثيرا من الشباب يعزفون عن الزواج إلى الحرام بسبب حليمه ألا فاعلموا أيها الآباء أن دين الإسلام دين يسر وسماحه قد نهى عن المغالاه في المهور وجعل ذلك من الأخلاق الغليمة الماحقة للبركة في امر الزواج اخرج الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من يملي البركة إن من لُبِلِ المرأة أي إن من بَرَّةِ المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها أي تيسير مثرةها وتيسير رحيلها قال عروه أحد رواه الحديث يعني تيسير رحمها للولاده وقال أروى رحمه الله وأنا أقول من عندي من أول شكمها منها صداقها من اول شؤم المراه اول شؤم يلتمسه الزوج من هذه المراه التي يريد الزواج بها كثرة صداقها وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خير النجاح أي صلى خير النجاح الزواج الذي تكثر فيه البركه انما يكون في الزواج الذي يكون فيه المهر يسيرا خفيفا ان المغالاه في امر المهور ليست دليلا على كرامه المراه وليس دليلا على كرامه اهلها وإلا فان الامام احمد رحمه الله تعالى اخرج اثرا عظيما في مسنده عن ابي جعفاء السلمي قال خطبنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال ألا أيها الناس لا تغنوا بصدق النساء أي لا في مهود النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي عليه الصلاة والسلام ما أصدق مرأة من نسائه ولا أصدقت امراه من بلاده أكثر من سنتين عشرة بقية ما يعادل خمسمائه درهم من, من الثقه وهو ثمن يسير جدا ثم قال رضي الله عنه وتاملوا ما قال وان الرجل ليثقل صداقه امراته أي يكون صداق امراته ثقيلا حتى يكون لها اي هذا الثقل في ظهري حتى يكون لها عداوه في نفسه ويقول هذا الزوج ويقول قد كلفت اليك علق القربة وعلق القربة هو الحبل الذي ترمض منه القربة كأنه يقول لها لي كل شيء حتى هذا الحبل الذي أعيق فيه قربتي في فكلما رآها تذكر على البهر والضيون الكثير فيقضب الشيطان بينهم العداوه والبغضاء فالنحضر أيها المسلمون من هذه المظهريات الجوفاء ولنحذر من المضالات المهور التي تقتل العفه والصهم وتعسر الحلال وتجعل الحرام تهدا يسيرا وهذه الامور والله تستجلب الهموم والقبور ان السلف الاولين الطيبين الطاهرين كانوا يؤخذون الصلاه ويسهلونه فهذا عبد الرحمن بن عوفه أحد الاجاره المبشرين في الجنه تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى امراته وزن لوات من الذهب أربعة اربعه من فضيا قدر يسير يسير جدا وهو من هو رضي الله عنه وزوج سعيد بن منسيه بنته على درهمين من فضة وهي من افضل نساء قريش بعد أن خطلها الخليجة لابنه فأبى أي يزنوجها به لأنه لذب رجلا صالحا والأمثلة كثيرة وفيرة في هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أعز الإجلاب والمسلمين. اللهم أعذ الاسلام والمسلمين اللهم أعذ الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك